غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها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 ثاقين هذا بصر نور وهدى وهدى ورحمة لقوم يقنون ام حسب الذين جترحوا السيئات أن